الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إ ل ا ما جعلته سهلا و إ ن ك تجعل الصعب إ ذ ا شئت سهلا ميسورا يا رب العالمين تكلمنا في الدرس م ح ا الماضي على ز ك ا ة ا ل أ ن ع ا م وما يتعلق بها و ب ب ن ص ه ا وبشروطها و ا ل آ ن سنتكلم على ذ ك ا ه النبات وهو النوع الثاني من ا ل أ ن و ا ع التي تجب فيها ا ل ذ ك ا ه والنبات يكون مصدرا في اللغه واما ان يكون اسما وهو المراد هنا فالمراد بزكاه النبات زكاه النابت والنبات ينقسم إ ل ى قسمين إ ل ى شجر وهو ما له ساق و إ ل ى نجم وهو ما لا ساق له قال الله تعالى والنجم والشجر يسجدان اي ما له ساق يسجد لله وما ليس له ساق يسجد لله والمراد بالسجود هنا الخضوع وليس المراد به السجود الحسي الذي يفعله بنو آ د م و ا ل ز ك ا ة تجب في النوع مما تجب فيه ا ل ز ك ا ة في ت ج ب الزكاة ف النجم وتجب ا ل ز ك ا ة في الشجر مما أ و ج ب الشارع فيه ا ل ز ك ا ة والاخط في ز ك ا ة النبات قبل ا ج م ا ع اي الدليل على وجوب ا ل ز ك ا ة ق و ل ه تعالى و آ ت و ا حقه يوم ح ص ا د ه وقوله تعالى أ ن ف ق و ا من طيبات ما كسبتم ومما أ خ ر ج ن ا لكم من ا ل أ ر ض وحمله العلماء على ا ل ز ك ا ة ل أ ن ه لا حق فيما يخرج من ا ل أ ر ض سوى الزكاه ولا مانع عندنا من اجتماع ع د ل ه على م ج ل و ل واحد فهنا يوجد عندنا دليل من ا ل ق ر آ ن ودليل من ا ل س ن ة مما سنذكره بعد قليل والاجماع أ ج م ع ت ا ل ا م ة على وجوب ز ك ا ة النبات وقلت لكم في الدرس الماضي إ ن العلماء يقولون والاصل في ا ل م س أ ل ه قبل ا ل إ ج م ا ع ل أ ن ا ل إ ج م ا ع لا ينعقد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ن م ا ينعقد بعد عصره فالأذلة من حيث الزمن حيث م ت ق د م ة على ا ل إ ج م ا ع ولكن من حيث ا ل ق و ة قد يكون ا ل إ ج م ا ع أ ق و ى من الدليل النصري ولا سيما اذا كان الاجماع صريحا فعليا أ و قوليا صريحا ونقل الينا بطريقه صحيح والزكاة وإنما تجب في بعض ما ينبت. وهي واجبة في القوت النبات لا ما بالإجماع أيضا ما كل مختصة في في في في ينبت ينبت تجب تجب بعض به ل أ ن ا ل ا خ ت ي ا ف من الضروريات التي لا يقوم البدن بدونها ويحتاج إ ل ي ه ا الناس ولذلك أ و ج ب الله ت ع اخراج ل ى إ ا ل ز ك ا ة فيها ب أ ن ه ا مما يحتاج إ ل ي ه كل إ ن س ا ن بخلاف ما يؤكل تنعما أو تأذما كالتين و ا ل س ف ر ج ل والرمان ي والبطيخ وغير ذلك مما ليس ضروريا للبدن والقوت إ م ا أ ن يكون في الثمار و إ م ا أ ن يكون في الحب بعض الثمار يكون, يكون قوتا وبعض الحبوب ي ع يكون قوتا وبعضها لا يكون قوتا فما كان قوتا من ا ل س م ا ر والحبوب وجبت فيه ا ل ز ك ا ة وما لم يكن قوتا لا تجب فيه ا ل ز ك ا ة والمراد بالقوت ما يقتاسه ا ل إ ن س ا ن في ح ا ل ة الاختيار يكون قوتا يقوم به البدن يحتاج إ ل ي ه الناس لتقوم به أ ب د ا ن في ح ا ل ة الاختيار يعني هذا موجود وهذا موجود فيقولون هذا و أ م ا في ح ا ل ة ا ل ض ر و ر ة ف ا ل إ ن س ا ن ي أ ك ل كل شيء مما يقوم به البدن حتى المحرمات يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن ي أ ك ل ه ا في ح ا ل ة ا ل ض ر و ر ة ولذلك لا ننظر نحن لهذا و إ ن م ا ننظر لما يقوم به البدن في ح ا ل ة الاختيار في ح ا ل ة الرخاء في ح ا ل ة ا ل س ه ر اما في ح ا ل ة ا ل ض ر و ر ة فلا عبره بها ولا ينظر الشرع اليها فتجب ا ل ز ك ا ة فيما يقتات في ح ا ل ة ا خ ت ي ا ر ما يقتات من الثمار وما يقتات من الحبوب اجمعت ل ا الامه على انه تجب ا ل ز ك ا ة من الثمار في الرطب وفي العنب ل م و ا ل ح تجب في الحنطه ة القمش والشعيص ت ج ب في والارز ت ج ب في والعدس ت ج ب في وتجب في سائر المقتات اختيارا كالحمص و ا ل ب ا ق ل ة والذره والجلبان وغير ذلك من الحبوب التي يقتاتها الادميون اختيارا لما ورد في بعضها من الاخبار وقيس الباقي عليه في, في ع ل ة الاقتياس و أ م ا قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي موسى ا ل أ ش ع ر ي ومعاذ حين بعثهما إ ل ى اليمن فيما رواه الحاكم و ط ح ع إ ث ن ا د و لا ت أ خ ذ ا ل ص د ق ة إ ل ا من هذه ا ل أ ر ب ع ة الشعير و ا ل ح ن ط ة والتمر والزبيب قال فالحصر فيها إ ض ا ف ي أ ي ب ا ل ن س ب ة إ ل ى ما كان موجودا عندهم فما كان موجودا عندهم مما, يستنبت أو مما ينبت س ت او ما م ي ن ب تجب ما ت ا ل ز ك ا ة الا في هذه ا ل أ ص ن ا ف الاربعه مما كان عندهم لكن هذا لا يمنع ان يكون عند غيرهم من اهل البلاد الاخرى اصناف اخرى تجب فيها ا ل ز ك ا ة ولو وجدت عندهم لنص عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيقاس ما يحتاج الناس اليه مما ي ق ت ا ت على هذه ا ل أ م و ر التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أو ان ل ب ي عليه النصوص ص ل والسلام ا ة أو أ ا ل ن ا ل ش ر ع ي ة في غالب ا ل أ ح ي ا ن ما ت ل د بالحصر و إ ن م ا تذكر غ ص و ل المسائل كما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص في الربويات على ان الربا في ا ل أ م و ر ا ل أ ر ب ع ه البر والشعير والتمر والملح ولم يكن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حصر الربويات في هذه ا ل أ م و ر ا ل أ ر ب ع ه كما سياتي معنا ولذلك اتفق يكاد يكون مجمعا عليه عند العلماء أ ن ه يقاس عليها كل ما شاركها في ا ل ح ل ه ل أ ن ه لم يكن مراد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن يحصر الربويات بهذه ا ل أ ص ن ا ف ا ل أ ر ب ع ة و إ ن م ا يشير إ ل ى أ ص و ل ه ا وهنا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ذكر لمعاذ و ل أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي انه يجب عليهما أ ن ي أ خ ذ ا ا ص د ق ه من هذه ا ل أ ص ن ا ف ا ل أ ر ب ع ة التي وجدت عند أ ه ل اليمن ولو وجد عندهم أ ش ي ا ء أ خ ر ى تجب فيها الزكاه لذكره النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولذلك قال العلماء الحصر فيها اضافي اي ب ا ل ن س ب ة الى ما كان موجودا عند اهل ج م ن ل ي ش ق ا لما ل رواه الحاكم وصحح ا س ن ا د ه من قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والسيل والبال العشر وفيما سقي بالنطف نطف العشر وهذا عام فيما سقت ما صيغ من صيغ العموم يعني كل ما سقي بالمطر او السيل او كان ينبت بعلا بدون الاحتياج الى الماء يجب فيه العشر هذه ما صيغه من صيغ العموم وهذا يدلنا على ان الحديث السابق الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي موسى ولمعاه لم يكن المراد منه حصر ا ل ز ك ا ة في تلك ا ل أ ص ن ا م مطلقا و إ ن م ا حصرت في تلك ا ل أ ص ن ا م ب ا ل ن س ب ة لاهل اليمن من اهل البلاد الاخرى فكل ما سقي بالمطر او سقي ب السيل او كان فعلا فيجب فيه العشر واما ما سقي بالنطع او ب ا ل ا ل ة او ب ما فيه كلفه مما تذكره بعد قليل يجب فيه نصف العشر فهذا فاما فعفوا الحديث الثاني مبين لحديث الاول القساء الحديث والبصيخ لحديث والرمان مبين تتمة والقضب عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه ليس من القوت و إ ن ه إ ن م ا يؤكل تازما أ و تنعما او غير ذلك من ا ل أ س ب ا ب الاخرى ك ا ل و و خ ا ل م والمسمح مما ا والتين واللوز الهندي والتباعي قوتا لا ن وجوز وغير ذلك مما ليس قوتا تجب فيه ك وفي ك ك ذ ل ما يقتات ح المذهب ة للضرورة الجذب ث ل الحمضة حب حب و الإنسان في حالة الضرورة لا حالة الرقاء ولكنه يأكله في في و ن القديم ء ع ى ذلك لا الزكر تجيب فيه الزكر. وفي المذهب القديم ذكرنا أ ك ث ر من ب ر ه وبينت لكم أ ن ا ل ش ا ف ع ي مذهبين المذهب القديم وهو الذي صنفه في بغداد قبل أ ن يرحل إ ل ى مصر والمذهب الجديد والذي الجديد صنفه في مصر وقد أ أصحابه م ل على ا ه و خالف الشافعي كثيرا من المسائل في مذهبه القديم ونهى الناس عن روايتها عنه والفتوى دائما على المذهب الجديد إلا في بعض المسائل في سبعة مسألة لضوان الله تعالى عليهم أفتوا فيها بالمذهب القديم خلافا للمذهب الجديد لأن أصحابه أفتوا فيها الحديثة في في أفتت بعض سبعة أسرة مع المذهب القديم وليس مع المذهب الجديد فالشافعي رضي الله تعالى عنه ن ف ق في المذهب القديم على وجوب ا ل ز ك ا ة في الزيتون لقول عمر رضي الله تعالى عنه في الزيتون ا ل عشر وفي الزعفران والوزن اشتراكهما في ا ل م ن ف ع ولما روي فيهما من أ س ر وفي القرطم أو ا لغتان ر ط م ل ضم القاف والطاء أ و كسر القاف والطاء وفي العسل لما روى ابن م ا ج ة عن عمرو بن أنه صلى ا ل ل ه ع ل ي ه وسلم أ خ ذ منه ا ل ع س ل هذا مذهب الشافعي القديم و أ م ا المذهب الجديد فهو على خلاف ذلك وقد بينت لكم في م ق د م ة شرحنا للمنهاج أ ن النووي رضي الله ت عنه ا ل ى ع إ ذ ا قال وفي القديم كذا أ ي فالجديد خلافه والفتوى دائما تكون على الجديد إ ل ا ما ن ص ى عليه في المسائل التي أشرنا إليها ق ب ل قليل ف ن ب المخالفه ي م ذ ب ا لامرين د ي أوجب ل اما الامر الاول فهو ان الشافعي ة مذهبه القديم كان يرى أ ن قول الصحابي ح ج ة كما ذهب إ ل ي ه بعض الفقهاء ينزل قول الصحابي م ن ز ل ة الحديث ويحتج به كما يحتج بالحديث إ ل ا أ ن الشافعي رضي الله تعالى عنه في مذهبه الجديد ت ى يرى قول الصحابي ح ج ة وقال قولته ا ل م ش ه و ر ة هم رجال ونحن رجال كيف اخذ بقول من لو حاجته ل ح ا ج ت ه يعني لو كان ا ل ص ح ا ب ة أ ح ي ا ء وجد الشافعي في عصرهم وكانت ا ل م س أ ل ة مما يقال بالاجتهاد وليس من قبيل ما قبيل لا اجتهاد فيه, ما ليس فيه اجتهاد ليس مما يعلم ان الصحابي ة ما قاله إ ل ا عن توقف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق مذهبا الشافعي القديم والجديد على أ ن ه حجه لانه ليس فيه مجال للاجتهاد كما روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه صلى ست ركعات في كل ركعه ست جدات لماذا لقد انصح هذا عن علي أ ق و ل به لان علي ما يفعل هذا من قبيل الاجتهاد أ ن هو اجتهاد فيه عليك مشرعا ولكن هذا ليس ص ح ي ح عن علي رضي الله تعالى عنه ف إ ذ ا ا ل م س أ ل ة عندما تكون ليست من قبيل الاجتهاد مما يعلم أ ن الصحابيه ما قاله إ ل ا عن نص هذا ا ل ت ج ب ي عند جميع الفقهاء وفي قول الشافعي القديم وفي قوله الجديد ولكن إ ذ ا كانت ا ل م س أ ل ة ا ل ا ج ت ه ا د ي ة اجتهد فيها ا ل ص ح ا ب ة فالشافعي رضي الله تعالى عنه يقول هم رجال ونحن رجال كيف آ خ ذ بقولي من لو حاجسته لحاجسته يعني لو يعني كنت م ع ا ق ر ا له وناقشته في ا ل م س أ ل ه في الاجتهاد ربما غلبته وربما غلبني أ ن ا مجتهد وهو مجتهد ومع ا ل أ س ف هذه ا ل ك ل م ة التي ق ا ل ا ل ش ا ف ع ي رضي الله تعالى ع ناصر ه ن الحديث ا ل إ م ا م ا ل ح ج ة في ا ل ل غ ة الرجل الذي كانت كلماته ل غ ة ا ل إ م ا م ا ل أ ص م ع ي رضي الله تعالى عنه وهو من هو في ا ل ل غ ة و ا ل أ د ب الرجل الذي يعتبر فريدا في لغتنا وفي أ د ب ن ا امام الاطمعي رضي الله تعالى عنه يقول كان مالك ك ب ي ر ا في عيني حتى لحن ف ن ز ا من عيني ل ح ا ل ا ل إ م ا م مالك ولما نوقف مالك في لحمه قال كيف لو ر أ ي ت م ربيعه الري وهو يقول كذا وكذا كان يلحن ا ل إ م ا م ا ل أ ص م ع ي الذي يعتبر إ م ا م ا ل أ د ب ا ء و إ م ا م العربيه يقول في الثناء عن ا ل إ م ا م الشافعي لم نر مثل هذا الفتى من قريش ما ر أ و ا مثله كانوا يتعلمون منه كان الناس يترنمون بلغه الامام الشافعي ومنهم الاصمعي ولهم فحينما ع تعالى عنه ي رضي الله ف يقول الشافعي هذه ا ل ك ل م ة هم رجال ونحن رجال وهو إ م ا م في ا ل ل غ ة و إ م ا م في ا ل أ د ب و إ م ا م في الشعر إ م ا م في ا ل ن ر إ م ا م في النسر ح د ي ث ك ا ن ا ا ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل يقول ما كنا قبل الشافعي نعرف فقه الحديث وهو الذي يقول الشافعي كالشمس للدنيا و ا ل ع ا ف ي ة للناس يقول ابني عبدالله يا بني إ ن الشافعي كالشمس للدنيا و ا ل ع ا ف ي ة للناس فانظر فاشترى لهذين من بديل وهو الذي كان يحث أ ص ح ا ب ه على اتباع الشافعي من مكان إ ل ى مكان و ي ق و ل لهم إ ن فاتكم حديث باسناد نازل ازرقتموه باسناد عال ي ولكن اخاف ان فاتكم عقل هذا الا تدركوا عقلا كعقله والكلام في هذا كثير من أ ح م د ومن غيره من كبار المحدثين ا ل إ م ا م الشافعي حينما يقول هذه ا ل ك ل م ة يحق له أ ن يقولها رجل يحيط علما ب ل غ ة العرب ورجل يعرف ا ل ق ي ا د ورجل ي ط ت ل ع على آ ر ا ء العلماء في مختلف ا ل أ ن ص ا ر ورجل وضع ي د ه على كل ص غ ي ر ة و ك ب ي ر ة في شرع الله تعالى رجل حصل حديث رسول الله حتى قال امام الائمه ة خزيمة ابن ذ ا امام بن خزيمه ة كان من كبار المحدثين من ر في ع ص وهو الذي اشتهر بين ا ا ا م م ل المحدثين حطل عليه الامام خزيمة ابن في عصره مثل امام سمي اسلام الغزاج حجنة عصري. نحن ليس لنا فضل في هذا و ا ل ف س ق اليوم الذين يتكلمون عن غ ت ا ل ه ؤ ل ا ء فسقه الذين المدير يطعون في ظلال يحتاجون إ ل ى ت ع ذ ي ر لو كان في حكام من الشرع يعزروهم ي ن و ش ر الله ع هؤلاء ما هذه بتملقهم هذه نالوا الألقاب للحكام ولا ما نالوا الألقاب ب ا ل ل ف ولماذا س ب ا شروها وإنما نالوها بجدارة ل الإسلام, في أوج الإسلام, سمي حشة الإسلام. بن خ ز ي م ة سمي إ م ا م ا ل أ ئ م ة ما طلب هذا اللقب من الناس وما دفع عليه مالا ولا خجل ب ت م ل ق ي الى الحكام ما كان منصبا سياسيا و ظ ي ف ة يتوظف بها و إ ن م ا ناله ب ج د ا ر ة يقول إ م ا م ا ل أ ئ م ه بن خ ز ي م ة فاذا ي ل الحجة أعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ش ا كتاب اسمه ما حديثا ف ع ي وضمنه ه ا ل كان ت ب كتاب أصحابه بغداد مذهبه والحجة هو الشافعي الذي أملاه في في القديم فإذا على ك في في الشافعي قد قال مثل هذه القول ة وتناقلها العلماء من بعده عنه فيحقنا يقول الذي يوجد بينه وبين أن هذا الكلام الرجل لا الله هو وهو أو إلا رجل رجل رسيب يوجد ب ي ن وبين رسول الله رجل أ و رجلان و أ م ا ان ي أ ت ي واحد في هذا العصر جاهل ما يعرف ل غ ة العرب ما يعرف لغة دينه ما يعرف لغة قرانه ما يعرف واجل اللغة جاهل عنها. وربما نجد بعض الإنجليز يعرف باللغة ا ه اللغه هذا ا أن ج ا ف جاهل لا عنه ر ولا يعرف ح ف ظ أحاديث الله الله رسيب عن عليه وسلم صلى ولا آراء يعرف يعرف يعرف العلماء ولا مواصد الإجماع ولا القياس ولا شيئا من دين الله إ ل ا أ ن ه و غرر و ض ل ل بعض أ ح ا د ي ث حفظها من الكتب ي أ ت ي ويقول هم رجال ونحن رجال هذه ك ب ي ر ة جدا هذه كبيرة. هذا ه ه كبيرة ذ ا ل إ ن س ا ن الذي يقول مثل هذا الكلام في مثل هذا العصر يحتاج إ ل ى ت ع ذ ي ر هذا رجل ضال تبع ه و ا ه ذ ا ر ج ل يريد أ ن ي ش و ي شرع الله تعالى لما تد نفسه بالامام الشافعي يحق ي ق له أن وله ذ ا ا لا ق و ل ع ن د م يقول هذا القول. عندما الإمام الصبري يحق الإمام الصبر ل هذا أن يقول ه القول عندما ب ا ل ش ا القول ع ن د م ا ي ق يحق له أن يقول هذا القول و ل له له زرعي أن هذا ولان ل ي عقله أ يقول ه ذ العلماء و أ ن ا ل بلغوا الذره العليا في ا ل ع ل م حفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا ل غ ة العرب واطلعوا على آ ر ا ء العلماء وكانوا من ذوي ا ل خ ب ر ة و ا ل د ر ا ي ة ببسولات الكلام و ب م و ا ق ع ف إ ذ ا قالوا مثل هذه ا ل ك ل م ة ت س م ع منهم ومحترمون وتتناقلها عنهم الأجياء الأجياء ولكن إ ن يقولها رجل في هذا العصر يتشبه ب أ و ل ئ ك العظماء فهذا ضلال و ا ح ر ا م وهذا غرور جنح بصاحبه الى مثل هذه القاله م رجال ونحن رجال عفقناني ونحن ما سمعنا الزائر ل ج ا رجال ما سمعنا ل ونحن النووي قالهم رجال ونحن رجال ما سمعنا بن عبد السلام أهم ما سمعنا أولئك العظماء يسمونها تiquerهم ما سمعنا السلام والإمام النووي والإمام العراقي والإمام المزلي والإمام والإمام والإمام العز قال رجال رجال هذا أبدا عرفنا ابن النووي العراقي باب الحجر جلال الدين الصيواطي عبد عبد بن ونحن أن أولئك بل والإمام الزار قطني وكانوا ا ا البخاري ومن العبد والإمام البيهقي والإمام ا ل إ م م ومن ح م ك م يتبعون ا مذهب ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله ت عنه ا ل ى ع وربما ق ا ل ا الآران في بعض ل ق ب ربما ي ق و ه في بعض الفتاوى ما كانوا يقولون ه م رجال ونحن رجال ل ويعلمون الجيل الاستهزاء بعلماء المسلمين عليك إلا العصر ل عصر ما في في هذا هذا ا ج في الذي جهل الناس جهل لغتهم فيه وهم ج وجيل رسول حديث الناس ل صلى الله عليه وسلم ه وصاروا ي ت و ص ر وصاروا و يتقاولون يتفيهقون ا والنبي عليه الصلاة عليه ل ل الذين م مرات ت ن ط ع و ثلاث كبرر ه ه وهم الكلمة الناس ا ل ذ يضعون أ ن ف س ه م في غير موضعها وإن ويتقاول ويتسم أو أو إمام الحرمين شاء هذا الحصر علماء الأمة الغدالي إمام اكبار علماء المسلم المسلم في يأتي يتكلم يتكلم على على على وعدل و ل ت ك من ع علماء بقي ي الحجر ضال وعسو بن عبد السلام ضال وعسو عبد داعي بن التعدال ما ما كل ا هؤلاء ضلال ل في دين الله بقي الجهل الذين لا الله ولا يأبه لهم إذا كان هؤلاء ا لهم لهم ل يأبه يقيم وزن ن فسقه اهل العصر الذين لا يعرفون ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن الكريم هؤلاء يحتاجون لتعذير هؤلاء ج ه ل ومضللون يضللون انفسهم وضللوا كثيرا من الناس ا ل ج ه ل ة من ورائهم فالشافعي عندما يقول نحن رجال وهم رجال يحق له أ ن يقول مثل هذه ا ل ك ل م ة ولكن جهله هذا هذا العصر ما يحق لهم له في هذا العصر يحفظ ألف حديث عن القلب ألف عن ظهر يحفظ حديث من يحفظ من الحديث ب ا س ا ل ي ب ي ا من هؤلاء ي ش ا ه د من منهم يحفظ ف ه ي ا ت ن ا ويذر لنا نفسه ي ق و ل نحفظ مليون حديث و ا ن ي ت ب ع ه ف إ ذ ا قال أ ح م د بن حنبل هو يحفظ مليون حديث هم رجال ونحن رجال والله نقول ي ه ذ ا ا ر ج ل ع ل ا م ة حافظ ولكن هؤلاء ي ش ا ه ل ه الذين م ا يعرفون شيئا يجب علي من يستحيوا ولكن إن مما أ د ر ك الناس من كلام ا ل ن ب و ة ا ل أ و ل إ ذ ا لم تستحي ف ق ط ع ما شئت وكلما زادت و... زاد, جهل كلما زادت كلما زاد جهل الانسان كلما زادت وقاحته وكلما زاد علم ا ل إ ن س ا ن كلما زاد تواضعه ه عليها أهل أهل الجاهل الأهل ولا يعتبرهم ولا لأنه جاهل وهذا وإنك والسلام يقول وأما يقيموا وزناً ولا ولا يحترموا هو كانوا ولذلك يعلم كان الصلاة لا فضلة فضلة إلا الفضل فلا فضل الدول العام أضحاب رسول、الله. صلى الله عليه و س يجلسون ل م أمامه و ك أ ن على رؤوسه مضطير وكأن الاعراب ي أ ت و ن من وراء الحجرات ويقولون أ خ ر ج الينا يا محمد أ م ا اصحاب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما كانوا يخاطبونه هكذا ك ا ن يجلسون في م ج ل ه و ك أ ن على رؤوسهم الطير وهذا بحاجة في قول عمر رضي الله ت عنه في تجلب قال لا تجب الزكاه فيها كما تجب في المواشي ن ثلاثين لا تجيب فيها الزكاة فإذا بلغت ثلاثين فيها الزكاة فيها فاذا تجيب كذلك الحال بالنسبه للغنم إ ذ ا لم تبلغ أ ر ب ع ي ن فلا ز ك ا ة فيها ف إ ذ ا بلغت أ ر ب ع ي ن ففيها ش ر ء فهناك نصاب وكذلك في الحبوب والثمار هناك نصاب لا تجب ا ل ز ك ا ة إ ذ ا لم تبلغ الحبوب والثمار النصاب ونصاب ا ل الحبوب والثمار خ م س ة أ و ث ق لما رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خ م س ة أ و س ق صدقه ف إ ذ ا بلغت أ ر ب ع ة أ و س ق فلا ز ك ا ة فيها لا تجب فيها الزكاه الا إ ذ ا بلغت خ م س ة أ و س ق وهذه ا ل أ و س ق الف و س ت م ئ ه رسل ب غ د ا د ي ة و ا ل ر ط ل يساوي مد وثلث وتقديره ب ا ل أ و ز ا ن ا ل م ع ا ص ر ة يوجد جدول لتقديره ب ا ل أ و ز ا ن ا ل م ع ا ص ر ة أ ن ا أ ع ط ي ت ه لبعض ا ل ا خ و ة و إ ن شاء الله اتيكم به في الدرس القادم ي ك و ن عندكم النصاب في الماوزان أ و س ق ق ا ل د ي ة وهو ل القديمة م ك ا ي ه النصاب ا ل في م المعاصره ة الزكاة خمسة خمسة قلنا أوسق أوسق السبر أو الحب لم يبلغ خمسة فإذا بلغ ما إذا فإذا تجب تجبكي في أو ل بالأوسق الخمسة نراد أن يكون عنبا مثلا او ان يكون رطبا او خ م س ة اوسق من الزبيب و خ م س ة اوسق من التمر ه ذ ا المعتبر التمر او الزبيب المعتبر ح ا ل ة الكمال ان يبلغ خ م س ة اوسق في ح ا ل ة كماله في ا ل ح ا ل ة التي يمكن ان ي ت خ ر فيها فاذا كان يصير تمرا فلا يجوز اخذه رطبا واذا كان يصير زبيبا لا يجوز ر خ ب ه عنبا فيعتبر ث م ر ا او زبيبا ان ت ك م ر وتذبب لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم ليس في حب ولا ث م ر ص د ق حتى يبلغ خ م س ة اوسق فنص النبي صلى الله عليه وسلم ع ن الحب وعلى ا ل ث م ر نص على حالتي الكمال التي يصل اليها الثمر ويصل إ ل ي ه ا الدرع هذا إ ذ ا كان ي ت ت م ر و ي ت ذ ب ب ف إ ذ ا كان لا ي ت ت م ر ولا ي ت ذ ب ب نفترض أن ن و ع ان م الثمر نوعا من النخل ما يصير تمرا يصير رطبا وبعد ذلك يتلف أ و أ ن بعض أ ن و ا ع العنب ما ت ت ذ ب ب يصير عنبا وبعد ذلك يتلف يوجد بعض أ ن و ا ع العنب ما تصير زبيبا غير ق ا ب ل للتذبب ماذا نعمل بها تخرج زكاتها ام لا تخرج زكاتها ق ا ذ ا كان يتثمر ويتذبب فيجب انتظاره حتى يصل إ ل ى ح ا ل ة كماله ف إ ذ ا كان لا يتثمر و لا يتذبب فيخرج رطبا و يخرج عنبا إذا ر رطب يخرجها د وجب منه خمسة عليه أن فيها والخمسة أن عليه فيها أوسق أوسق الزكا تجب في الحب بدون قشره مصفى بعد ان يخرج منه ا ل س ب ن اذا بلغ الحب صافيا خ م س ة ا و س و وجبت فيه الذكر ا واذا لم يبلغ خ م س ة ا و س و لا تجب فيه الذكر ا هذا اذا كان لا يدخر بقشره مما يصفى واما ما يدخر بقشره مثل الارز والعلس وهو نوع من انواع ا ل ح ي ط ة قال هذا يجب أ ن يكون ع ش ر ة أ و س ق لانه اذا بلغ ا ل خ م س ة أ و س ق بدون قشره تجب فيه الزكاه طافيا ف إ ذ ا قدرناه بقشره غالبا ما يبلغ خ م س ة أوسق إ ل اوسق إذا كان عشرة أ ب ا ل ق ر إ ذ ا كان ا ل ق ش ر ع ش ر ة أ و س ق إ ذ ا صفي من قشره يبلغ خ م س ة أ و س ق وهذا أ م ر تقديري امر تغليبي ف إ ذ ا علمنا ان الاوسق ا ل ع ش ر ة ما تخرج خ م س ة اوسق ا ل ح ب ا صافيا ما تجب فيها ا ل ذ ك ر و ا ا علمنا أن ثمانية ان اوسق ه فاذا ا ل م س أ ل ة ت ق د ي ر ي ة و ت غ ر ي ب ي ة قالوا مما يحتفظ به في قصره اذا بلغ ع ش ر ة اوسق تجب فيه ا ل ز ك ا ة بناء على ا ل أ ع م ا ل أ غ ل ب أ ن ا ل أ و س ق ا ل ع ش ر ة تخرج خ م س ة أ و س ق ي ن من الحد قال ولا يكمل جنس بجنس أ م ا التمر مع الزبيب فلاجماع ب م ا ما ع نضع ت م ر فوق ل وثقال ز ب ب ي إذا كان عنده ن و ص ن ل ووثقال الزبيب ما الزكاة م من ما ر ونصف تجب ل لأن الزبيب جنس والتمر ي ه جنس جنس آخر ب الا إ م ع ك م انه ق ل ابن ا ن ل م ذ رحمه الإمام ابن المنذر ماتبال أ ص ا ا الشافعيين إلا ب ن أنه ح الله تعالى اجتهد وصار مجتهدا مطلقا منسوبا إ ل ى إ م ا م الشافعي ا ل إ محمد ا م م بن جرير ا ل ط ب ر ي و محمد بن, جليل ومحمد بن المنذر و محمد بن نصر المروزي ومحمد بن إ س م ا ع ي ل البخاري ه ؤ ل ا ء ئ م ة منسوبون ل من ا ل إ م ا م الشافعي ل أ ن ه م يجتهدون على أ ص و ل ه وكانوا في ا ل ب د ا ي ة شافعيين مذهب ولكن بعد ذلك أ ص ب ح و ا مجتهدين مستقلين ولكنهم يستهدون على أصول على الإمام الشافري لأن جولين المقبل ليست بن محمد ليس مستقلة أصول ولكنه صار مجتهدا مطلقا وخالف ا ل ش ا ف ع ي ة في كثير ي ن من المسائل رضي الله تعالى عنهم أ ج م ع ي ن وابن المنذر وصاحب كتاب اجماع الذي نقل به كل المسائل التي أ ج م ع ت الامه عليها والذي قصرا يعتبر أصلا في هذا الباب يعني ما في كتاب صند في الاجماع ككتاب الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى ولذلك تجد ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة و ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ح ن ف ي ة وكل المذاهب ينقلون عن ابن المنذر في كتابه الاجماع إ ج م ع إذا كانت أمة أ قد ع على ت أمر من ل فالإمام ابن المنذر نقل ل أ م م و ر ابن ا ا إ ج على أنه لا يكمل نصاب التمر بالذبيب أنه نصاب ولا نصاب الزبيب بالتمر ما يضم التمر إ ل ى الزبيب كل منهما ج ن مستقل ويخرج من كل من النوعين ولا يكمل جنس بجنس و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ن و ا ع فيضم نوع الى نوع إ ذ ا وجد عند إ ن س ا ن نوعان من التمر أ ح د ه م ا جيد و ا ل آ خ ر ر د ي يكمل الجيد بالرديء او مع مثلا نوعان من التمر لا أخوى ب يكمل أ ح د ه م ا ب ا ل آ خ ر ل أ ن ه م ا من جنس واحد ولكن إ ن نوعان م هما م ا ف ي ك و نوعهم بنوع ل كيف يخرج الزكاه افرض انه كان يملك نوعا جيدا ونوعا رديئا ث ل ا ث ة أ و س ق من الجيد ويملك وثقين من ا ل ر د ي د الجيد يملك الرديد من من أربعة أوصق من الجيد وأربعة أوصق من قال يكمل النصاب يضم بعضها إ ل ى بعض و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل إ خ ر ا ج ا ل ز ك ا ة فيخرج من كل بقصه ا الجيد ونصفها الردي الجيد وصقان الردي من من من من عنده وعنده أوسوق ستة يخرج ا ل ث ل ا ث ة أ ر ب ا ع ا ل ز ك ا ة من ا ل ب ي د وخرج ا ل ر ع ا ء من ا ل ر د ي ع وليس في هذا ا ل ص ع و ب ة وليس كما مر معنا في الماشيه ان كنتم تذكرون حينما قلنا يضم ك م ل ي الغنم إ ل ى الماعز يضم ا ح د ه م إ ل ى ا ل آ خ ر ويخرج ش ا ا ب ق ي م ة الغنم والماعز ي ر ا ع فيها ا ل ق ي م ة مما يملكه فيوزع ا ل ق ي م ة على الاعداد التي يملكها لصعوبه الاخراج هنا ك وخاصه اذا وجبت عليه ثلاثه و ا ح د ة و أ م ا ب ا ل ن س ب ة لهذا ل ي س فيه ص ع و ب ة يخرج من هذا ويخرج من هذا يخرج من كل بقصته ويضم القصتين أ ح د ه م ا إ ل ى ا ل آ خ ر ثم يوزع ا ل ز ك ا ة على مستحقيها فان عسر ة لان كانت ا ل ك م ي ة ق ل ي ل ة قال خرج من الوسط لا من الجيد ولا من الرديء وبذلك يسهل عليه إ خ ر ا ج الذكر ويضم العلس إ ل ى ا ل ح ن ط ة ل أ ن ه نوع منها العلس نوع من أنواع الحنطة إليها والسلط المتقل قرحا شعيرا شعيرا ليس وليس وقيل شعير وقيل نوع ضعيفة من زنز حنطة أقوال فيضم فمن الحقه ب ا ل ح م ص ة لشبهه ا بها ومن الحقه بالشعير لشبهه ا به ومن قال انه جنس مستقل وهو الاصلاح لانه يخالف كلا من الجنسين قال ولا يضم ثمر عام وزرعه الى ثمر وزرع عام اخر فاذا كان عنده نخل في هذه السنة اخرج نخله وزقين و ل ق أ اخرج ثلاثه اوسخ أ خ ر ج أ ر ب ع ة أ و س ق ما الزكاة تجيب عليه ف إ ذ ا أ خ ر ج في هذه ا ل س ن ة أ ر ب ع ة أ و س ق وفي ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة أ ر ب ع ة أ و س ق صار المجميع ث م ا ن ي ة أ و س ق نجب ي عليه ا ل ز ك ا ة ما نجب ي عليه ا ل ز ك ا ة كما مر معنا في ا ل م ا ش ي ة ننظر إ ل ى الثمر في كل عام مستقلا عن العام ا ل آ خ ر فلا يضم ثمر عام إ ل ى ثمر عام اخر ولا يضم زرع عام إ ل ى زرع عام اخر هذا إ ذ ا كان الشجر لا يصبر في العام إ ل ا مرتين و ا ح د ة و أ م ا اذا كان يصبر في العام مرتين في هذه ا ل ح ا ل ة يضم ثمر العام بعضه إ ل ى بعض والمراد بالعام ا ل أ ش ه ر ا ل ق م ر ي ة ا ل أ ش ه ر العربيه ة ما ي ن ت في س ن ة قمريه ة في اثنين حشر ش ر ا فاذا خرج الثمر في المحرم وخرج ف ي ذي ا ل ح ج ة يضم ثمر المحرم الى ثمر ذي ا ل ح ج ة فاذا بلغ خ م س ة اوسق وجب عليه ان يخرج الزكاه ويضم ثمر العام الواحد بعضه الى بعض وان اختلف ادراكه باختلاف انواعه بعض الانواع ينضج قبل انواع الاخرى في بعض انواع من شهور مثل العنب في, بعض أنواع العنب في بلادنا ع أنواع ض ا ع ن ب ب في ل ينضج في ب د ا ي ة الصيف وبعضها ما ينضج إ ل ا في آخر ا ل ص ي ف م اخر يبدو في صلاحه إلا آ الصيف فالفارق بينهما ع د ة شهور وكذلك النخل بعضه يبدو صلاحه مبكرا وبعضها ي ت أ خ ر فما كان في عام واحد يضم, بعضه الى بعض. وكذلك يضم عام بعضهما الى وكذلك بعض ض ي ز ر الى بعض و إ ن اختلفت زراعتهما في الفصول قال ويتصور ذلك في الذره ر تزرع لأنها معنى في وتزرع الزراعية ما تستمر كثيرا ل ك حب العام الواحد الذي يخرج في اول العام إ ل ى الحب الذي يخرج في منتصف العام إ ل ى الحب الذي يخرج في آ خ ر العام فاذا بلغ المجموع في الفترات فالفترة فيه وإذا بلغ في المجموع نثابا الثلاثة واذا الأولى نظابا هذا ما, فيه ما فيه لانه بلغ بلغ يجعل الزكاثة الاولى مرة ويخرج زكاته في ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة ويخرج زكاته في ا ل م ر ة ا ل ث ا ل ث ة إ ذ اذا بلغ في كل مرة نصابا ولكن إذا كل ولكن الإسكار في مرة إ كان ح بلغ ك مرة ما ي ب ل نصابا لا هل يجمع يجمع أو في إ ذ ا كان ف عام جمع واحد وإذا كل ا عامين ن في م خ ت ف ي ن ل مره يجمع م ع و ا ل ت ب اعتبار وقوع ح ف د م ا في س ن ة و ا ح د ة شهرا ر ع ب ي ة كما ا هذا ب ا ل ن س ب ة للنصب و أ م ا ب ا ل ن س ب ة لمقدار الواجب إ خ ر ا ج ه فواجب ما شرب بالمطر أ و ب م ن صب إ ل ي ه من جبل أ و نهر أ و عين مما لا كلفه فيه أ و كانت عروقه بقرب الماء يشرب من الماء بدون ك ل ف ة من ث م ن وزرع الواجب فيه العشر و أ م ا ما سقي بنضح من نهر فان كان عنده دابه تخرج له الماء من النهر هذا ف ي ه كلفه علف ا ل د ا ب ة وشراؤها و ا ل ع ن ا ي ة بها وتحضير الوسائل ف ي ك ل ف ة ما سقي بنطح او دولاب او ب م ح ت ر ا ه كان ي س ف ع ز م ن الماء وفي ا ي ا م ا ل م ع ا ص ر ه ما سقي ب ا ل ا ل ا ت ا ل ك ه ر ب ا ئ ي ة او ا ل غ ا ز ي ة مما فيه ك ل ف ة بغض النظر عن ا ل و س ي ل ة التي يبقى بها الزرع فالواجب فيه نصف العشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث ابن عمر فيما ث ق ى السماء والعيون أ و كان عثريا والعثري ما سقي بماء السيل الجاري م السماء وفيما ا والعيون أو كان عثريا العجر بالنضح العجر ثقت ثقي أو نصف العشر وهنا ما ايضا ص ي غ ة من صياغ العموم فكل ما سقي بالسماء من زرع او ثمر يجب فيه العشر ر النظر زرع ثمر العزر رواه كل كلفة وكل كلفة تغضل التفاصيل بآلة الواجب لهذا الحديث الضحيء الذي رواه البخاري ما ما من م فيها او ابن سقي سقي فيه بدون عن نصف عن ع وروى الامام مسلم من حديث جابر رضي الله ت عنه ا ل ى ع فيما س ق ط ا ل أ ن ه ا ر والغيم العشر وفيما سقي ب ا ل ث ا ن ي ة نصف العشر وفي ر و ا ي ة لابي داود إ ن في البعل العشره اي البعل الذي لا يحتاج للتقايه إ ن نزلت عليه أ م ط ا ر السماء م ر ة و ا ح د ة شفته ط ي ل ة العام قالوا انعقد اجماع الامه على هذا أ ن ما ت ق ي ب ا ل أ ن ف ا ر أ و ما لا كلفه فيه فيه العشر وما ت ق ي بما فيه كلفه ففيه نصف العشر قال والقنوات أي المحفورة. ل أ ن القنوات إ ن م ا تحفر من أ ج ل إ ط ل ا ح المدن والقرى بشكل عام لا تحفر فقط من أ ج ل ا ل ز ر ا ع ة وكلفتها تقع م ر ة و ا ح د ة وبعد ذلك لا توجد فيها ك ل ف ة تصير ك ا ل أ ن ه ا ر ا ل ج ا ر ي ة فالواجب فيها ما يجب في المطر واجب فيها ا ل ع ج ر والقنوات كالمطر على الصحيح وواجب ما سقي بهما سقي مره بمطر السماء و م ر ة ب ا ل ث ا ن ي ة او بالناضح او ب ا ل ة الضخ ا ل ك ه ر ب ا ئ ي ة او ا ل غ ا ز ي ة وما سقي بهما سواء ث ل ا ث ة ا ر ب ع ه يخرج ب ا ل ق ي م ة يقصص المخرج على عدد مرات السقي فاذا سقي م ر ة بماء السماء و م ر ة ب ا ل آ ل ة التي فيها ك ل ف ة فلصف فيه ولصف فيه نصف العشر. إذن فيخرج العشر الثاني العشر ثلاثة يجب يجب أرباع الأجر إذن قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى فان ن غلب أ ح د ه م ي ع ي سقي سقي نوعين الثقي قال عدة عدة ومرة بالآلة بالآلة ومرة بحاجة مرات بماء المطر أو سقي عدة مرات بماء المطر وكان بحاجة لكل من وكان لكل أو فإن غلب أ ح د ه م ا ففي قول يعتبر غ ا ل غ ا ل ضعيف و ا ل أ ظ ه ر في المذهب ي ق ف ط باعتبار عيش الزرع ونمائه باعتبار عيش الزرع عيش وقيل ن م ا ئ ه و بعدد ا ل س ق ل ا ط هذا ما يتعلق بمقدار الواجب المخرج ولكن متى يتعلق الواجب بالزرع والثمر متى يجب على الانسان خ ا ج الزكاه يجب على, يجب على الانسان ان يصلي الصلوات كاسره ولكن متى يتعلق به و ج ب صلاه الظهر اذا تحقق السبب وهو دخول الوقت, إذا دخل عن الوقت نقول دخل الوقت وكذلك ا ل ز ك ا ة يجب عليه ان يخرج ز ك ا ة الزروع والثمار ولكن متى يجب عليه ا خ ر ا ج قال ويجب ا ل ز ك ا ة ببدو صلاح الثمره ة ببدو صلاح الثمرة. لانها ح الثمرة ل قبل بدو الصلاح تسمى بلح ب ا ل ن س ب ة للنخل وتكون حصرا بالنسبه للعشب هذا بالنسبه ل ل ت م ا ر وللحرب اما ب بقلا القمح وهو ا ايه سمى قمح ل اذا يصير ب بقل يبيع ي ع على على انه ايه انه قمح قمحا عندما يبدا أ في الاشتداد ب أ ل ب ا ا ف ر فتجب ا ل ز ك ا ة ببدو صلاح الثمر و ا ج ت د ا د الحب ف إ ذ ا أ خ ذ السائع ا ل ز ك ا ة مما يجف رطبا في القمش أ خ ذ ه وهو ب غ ض وفي السمع أ خ ذ ه وهو رطب قال يجب عليه رده ولا يجزئ المالك إ خ ر ا ج ه يجب عليه الساعي يجف الزكاة رده فإن أخذ مما رطبا ردها وجوبا ان كانت ب ا ق ي ة ولو تلفت في يد الساعي لزمه رد مثلها ل أ ن الرب مثلي فيجب عليه أ ن يرد مثلها في قول ل أ ن ه أ خ ذ ه قبل بلوغه د ر ج ة الكمال فهو ضامن في هذا ولذلك يجب عليه ر د أ و رد ا ل ق ي م ة إ ن كانت قد تلفت او رد المثل على اختلاف الاقوال التي ذكرناها ل أ ن ه كان يجب عليه أ ن ينتظر حتى يصل ل د ر ج ة الكمال ف إ ذ ا تجب الزكاه ببدو الصلاح وقبل بدو الصلاح ما تجب فيها ل ز ك ا ه يعني ما يتعين عليه إ خ ر ا ج الزكاه ف إ ذ ا ب د أ الصلاح قلنا ا ل آ ن سبب الوجود قد وجد ولكن يخرجها ا ل آ ن أ م ي ن ت ظ ر أ ن تصل إ ل ى د ر ج ة الكمال ينتظرها الى ان تصل ل د ر ج ة الكمال ولكن سبب الوجوب قد وجد ويقال وجب عليه اخراج ا ل ز ك ا ة من هذا السبب تعلق حق الفقراء في هذه ا ل ك م ا ر لانه بدا、طلحه. ولذلك صلاحها ا خ ر ج في الحال بل انعقاد سبب وجوب اخراج التمر و ا ل ذ ب ي ب والمصفى من الحب عند ا ل ص ي ر و ر ة كذلك عندما كذلك تجب ولكن يخرجوا يخرجوا عندما يصرروا الصلاح الى حالة بوجو كذلك الكمال متى التخفية على وليست على الفقراء لأننا لو كلفنا وليست الفقراء أو ح ق ولذلك ق من أ ه ز ا ة بأسرية ولذلك قيمه المؤن في تجفيف التمر أ و تجفيف العنب أ و ت ص ف ي ة ا ل ح ب تجب في مال المالك ولا تجب على الفقراء وصلى وعلى وطحبه الله على آله سيدنا محمد وعلى آله